يهوي بها في جهنم ولعظيم هذا الشأن يا عباد الله أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان فقال لمعاذ رضي الله عنه أمسك عليك هذا وأخذ بلسانه فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ولذا كان يا عباد الله من يحفظ لسانه فلا يستخدمه في حرام ويستخدمه فيما يرضي الرحيم العلام من أهل الجنة دار السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وإن خير ما يعمل فيه الإنسان اللسان ذكر الله عز وجل فذكر الله نعيم في الدنيا قد امر الله عز وجل بهم ونهى عن ضدهم ومدح الذاكرين له كثيرا والذاكرات وجعل ذكره سبحانه لاهل الذكر جزاءا واكراما لذاكري وذكر الله يا عباد الله حاو لخيرات كثيرة وأجور وثيرة ومسلم من شرور كبيرة وصدق الله ولذكر الله أكبر وإن من ذكر الله يا عباد الله أن يقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم فقد شرع لنا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة القرآن وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولها عند قراءة القرآن وقد أثبتها الصحابة رضوان الله عليهم في المصحف قبل كل سورة إلا سورة التوبة وهذا الذكر العظيم يا عباد الله له معنا كريم فالباء في أوله للابتداء والاستعانة والتبرك واسم الله عندما تقول بسم الله يشمل كل أسماء الله عز وجل فكأنك يا عبد الله تقول بكل اسم لله والله اسم الله العظيم الذي اختص به فلم يتسم به أحد حتى أعتى الجبابرة لم يتسم به ولا يصح اسلام احد حتى ينطق به ان كان قادرا على النطق ولا تصح صلاة احد حتى ينطق به ان كان قادرا على النطق وهو الاسم الذي يتقدم الاسماء وتتبعه الأسماء ولا يتبع الأسماء ومعناه يا عباد الله معنى عظيم فمعناه أن ربنا سبحانه هو المألوه المعبود المستحق للعبادة والذي لا يستحق العبادة أحد سواه فوالله لو أن الخلق أجمعين جمعوا في شيء واحد لما استحط أن يصرف له شيء من العبادة فالمسلم يا عباد الله هو التي تكون عبادته كلها لله فلا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث بغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالمسلم يا عباد الله موقنٌ بذلك وناطق بذلك ومحققٌ لذلك فالمسلم موقن أنه لا إله إلا الله وناطق بهذه الجملة الشريفة ومحقق لهذه الجملة الشريفة والرحمن يا عباد الله اسم من أسماء ربنا العظيمة ومعناه ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي وسعت كل شيء وشملت كل شيء كما قال ربنا سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فرحمة ربنا وسعت كل شيء في الدنيا فكل شيء في الدنيا إنما يقوم برحمة ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل في الدنيا يرحم المؤمن والكافر والرحيم يا عباد الله هو ذو الرحمة الواصلة للمؤمنين في الدنيا والآخرة فربنا رحيم بالمؤمنين في الدنيا ورحيم بالمؤمنين في الآخرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولما فكان الرحمن رحمةً شاملة ذكر في القرآن سبعًا وخمسين مرة ولما كان, رحمة ولما كان الرحيم فيه الرحمة بالمؤمنين خاصة كانت العناية بها أعظم فذكر في القرآن أربع عشرة وأربع عشر ومئة مرة فربنا يا عباد الله له رحمةٌ شاملة لكل خلقه ورحمه واصله لعباده الموحد ورحمه الله سبقت غضبه وهو ارحم بعباده من الأم بولدها فقد قدم النبي صلى الله عليه فقد على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امراه اذا امراه من السبي قد تحلبت ديها وتسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألقمته تديها وألصقته ببطنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم لا وهي تقدر على أن لا تطرحا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها ولذا يا عباد الله فإن المؤمن لا ييأس من رحمة الله أبدا ولو سقط في الذنب ولو تلوث بالذنوب فإنه يتذكر ساعة رحمة الله عليه فيعود إلى ربه تائبا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له يقول ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فعظموا عباد الله هذا الذكر العظيم وسموا الله على كل حال فإن ذلك من سنن المرسلين قال نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وأخبرنا الله عن ملكة, عن ملكة سبأ أنها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وكانت كتب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نذكر اسم الله بين يدي أمورنا ليحفظنا الله ويحفظ ما آتانا فقال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم يضره أي لم يضره شيطان أبدا كما جاء في رواية أخرى وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي وإن قالها حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح وقال صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المبيت وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء وكان جبريل عليه السلام يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتكى فيقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك فاسم الله يا عباد الله اسم مبارك تبارك وتنزه وتقدس وهو جالب للخيرات وبذكره يحفظ المسلم من المكروهات الا فاتقوا الله عباده وأكثروا من ذكر الله لعلكم تفلحون واعلموا أن لربكم الأسماء الحسنى والصفات العلا فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في, اسم في اسمائه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لعلكم تفلحون اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا معاشر الفضلاء إن الله عز وجل خلقنا لعبادته كما قال ربنا سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وجعل الدنيا لنا لنحقق عبادته وجعل الدنيا مزرعة للآخرة والدنيا يا عباد الله مهما طالت فإنها قليلة وإن الباقي منها قليل وإن الذي لكل واحد منا من قليلها قليل وقد مضى كثير من قليلنا والله أعلم متى ينتهي هذا القليل ألا فاتقوا الله عز وجل واعمروا ما بقي من أعماركم بذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده وحسن عبادته واعلموا أن الله يحب منكم أن تتقربوا إليه بطاعته فقد أخبركم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن ربكم سبحانه قال وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لاعطينه ولا ان استعاذني لاعيذنه فاتقوا الله عباد الله وتقربوا إلى الله عز وجل بطاعته واعلموا أن كل شيء لا يقربكم إلى ربكم في الدنيا لا خير فيه فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما فالدنيا كلها مبعدة عن ربنا لأنها مبعدة عن ربنا إلا ما قربنا إلى ربنا فإنه رحمة وبه تكون, تكون الرحمة إلا ذكر الله وما والاه وهذا يشمل العبادة كلها وعالما ومتعلما وهذه وسيلة الى معرفة العبادة والتقرب الى رب العباد. الا فاتقوا الله عباد الله وعمروا أعماركم بما يسركم أن تلقوه عند لقاء الله فإنكم مسؤولون عن أعماركم فيما أفنيتموها عند لقاء ربكم فأعدوا للسؤال جوابا واجعلوا الجواب صوابا لعلكم ترحمون ثم اعلموا أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفس بنفسه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 فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارضنا وارض معهم بمنك وكرمك يا اكرم الأكرمين اللهم اجعلنا مما رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها رب العالمين اللهم انا عباد من عبادك قد اجتمعنا في, بي في بيت من بيوتك نؤدي فريضه من فرائضك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فاعطنا ما نرجو وامنا مما نخاف يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا يا رب العالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعود بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال اللهم اجعل حياتنا طيبه اللهم اجعل حياتنا طيبه اللهم اجعل حياتنا طيبه اللهم احفظ رئيس الدوله ونائبه وولي عهده يا رب العالمين اللهم واجعلهم هداة مهتدين اللهم قربهم من الخير واجعلهم من اهله وابعدهم عن الشر والاشرار يا رب العالمين الله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 أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم إنا نستغفرك أعطى فارسل السماء علينا مدرارا اللهم يا ربنا رحمتك نرجو اللهم يا ربنا رحمتك نرجو اللهم يا ربنا رحمتك نرجوا اللهم فارحمنا وأنزل الغيث على بلادنا وعلى ديار المسلمين اللهم أغثنا اللهم نشكو إليك الحال اللهم نشكو إليك الحال اللهم نشكو إليك الحال ولا نعلق قلوبنا إلا بك سبحانك يا ربنا اللهم فأغثنا غيثا عاجلا اللهم أغثنا غيثا عاجلا اللهم أغيثنا غيثا عاجلا واجعله رحمة لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم